كُنوز فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا فأوحى لهم ربهم لنihilكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامه وخف وعيد فستفتح وقاب كل جبار عنيد من راض فَمِنْ مَاءٍ صَدِيدٍ يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ وَمِنْ مَرَائِهٖ عَذَابٌ غَلِيظٌ